وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل م ح د ث ة بدعه وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النار أ م ا بعد حياكم الله تعالى جميعا بارك الله فيكم ونفع بكم وجمعنا و إ ي ا ك م بالنبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم في ا ل ج ن ة إ ن ه تعالى جواد كريم الحمد لله رب العالمين أ ن يسر لنا هذه ا ل أ و ق ا ت ا ل م ب ا ر ك ة وهذا ا ا ل م ك نفع الطيب الله لكم م ج ي ع اليكم وأحسن ا ل ل ه وزادكم الله تبارك وتعالى علما وحلما ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل النافع آمين إن العلم الصالح شاء الله تعالى بعض الكلمات تذكرة لي ولكم إن شاء الله إن لي تذكرة ولكم تعالى بعض لعل الله عز وجل يتقبلها منا ان شاء الله تعالى وسيكون الكلام حول امر مهم من الامور التي يجب على طالب العلم ان يمتثل بها وان يتخلق بها برق الله فتح وهذا الامر مهم جدا لكل المؤمنين وهذا خاص بطلاب العلم لانهم يتخلقون بهذا الامر ويعلمون به ويعظون به وهو فصل من فصول طلب العلم الا وهو التحلي بالاخلاق ا ل ش ر ي ف ة باطنا واستعمال السمت والحسن او حسن الهدايه ظاهرا هذا الفصل هو فصل مهم لكل احد وهو ان يجعل الطالب لنفسه ح ب من التحلي ب ا ل أ خ ل ا ق ا ل ح م ي د ة والسمت الصالح والهدي ل أ ن ه طالب للعلم وكل ذلك يندرج تحت قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أ س و ة ح س ن ة وطلاب العلم والعلماء هم و ر ث ة النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم كما جاء في الحديث إ ن العلماء و ر ث ة ا ل أ ن ب ي ا ء و إ ن ا ل أ ن ب ي ا ء لم يورثوا دينارا ولا درهما و إ ن م ا ورثوا العلم فمن أ خ ذ ه أ خ ذ بحظ وافر إ ذ ن عليك يا طالب العلم أ ن تحسن هيئتك وتحسن خلق خلقك و أ ن تكون في أ ح س ن حال وكل ذلك يندرج تحت ا ل ت أ ث ي بالنبي صلى الله عليه وسلم ل أ ن ه لنا إ م ا م ا وهو أ س و ت ن ا فقد كان لكم في رسول الله أ س و ة ح س ن ة ن ت أ ث ى به ونتبعه ونسير على دربه ونقتفي أ ث ر ه هذا الذي يفعل ذلك هو المؤمن ل أ ن ه م أ م و ر ب ا ل ت أ س ي بالنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان خلق في القرآن كما صح عن أ م ن ا ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أ ن ه ا سئلت عن خلق النبي قالت كان خلقه ا ل ق ر آ ن أ ي كان يطبق ا ل ق ر آ ن في جميع أ ح و ا ل ه فاتصف بخلق ا ل ق ر آ ن ل أ ن ه كان يفعل ما يؤمر به وينتهي عما نهى عنه وايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا وادبا واستحياء فلنا فيه ا س و ة ح س ن ة صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ص ح عنه صلى الله عليه وسلم كما روى عنه أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال إ ن م ا بعثت ل أ ت م م صالح ا ل أ خ ل ا ق وهذا حال المؤمنين ا ل ت أ س ي به والسير على ما كان عليه صلى الله عليه و آ ل ه وسلم والتخلق ب أ خ ل ا ق ه وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما أ ن ه قال إ ن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خ م س ة وعشرين جزءا من النبوه ة وأيضا أخرج الحاكم كما في علوم الحديث وغيره كالقاضي عياض عن الزهري رحمه الله انه قال ان هذا العلم ادب الله الذي ادب به نبيه عليه السلام وادب به النبي صلى الله عليه وسلم امته ا م ا ن ة الله الى رسوله ليؤديه على ما ادي اليه فمن سمع علما فليجعله امامه و ح ج ة فيما بينه وبين الله فالعلم يتمثل في الادب ويتمثل في الاخلاق لانه ليس هناك علم بدون أ د ب العالم وطالب العلم قبل أ ن يوصف بالعلم يوصف بالخلق وبالسمت الصالح لذلك قال ا ل إ م ا م مالك امام دار ا ل ه ج ر ة رحمه الله حق على طالب العلم أ ن يكون له وقار و س ك ي ن ة و خ ش ي ة هذا حق على كل طالب للعلم أ ن يكون له وقار و س ك ي ن ة و خ ش ي ة أ م ا غير ذلك فلا يسمى طالب علم ل أ ن ه يعلم الناس ويبصرهم ب أ م و ر دينهم ي ت أ س و ن به ل أ ن ه من و ر ث ة النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمهم أ م ر دينهم ف إ ذ ن يجب على طلاب العلم وعلى العلماء أن السكينة يظهر عليهم هذا الوقار وهذه السكينة وهذه الخشية ليس هذا وهذه وهذه الوقار طالب العلم كثير القهقه او كثير المزاح او غير مرتب ا ل ه ي ئ ة او غير منظم لوقته او غير ذلك من الامور التي يضيع معها وفيها طالب العلم وجاء عن الدنيا ما كان اصبره وبالماضين ما كان اشبهه وبالصالحين ما كان الحقه عرضت له الدنيا ف أ ب ا ه ا والبدع فنفاها ذكر السير ذلك الذهبي في السير رحمه الله رحمه في وهذا ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله ضرب به المثل في ا ل أ د ب وفي العلم وفي الذب عن س ن ة النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وجاء عن الحسن بن اسماعيل عن ابيه قال كان يجتمع في مجلس احمد ما يقرب من خ م س ة الاف او يزيدون نحو خ م س م ا ئ خمسمائة يكتبون والباقي يتعلمون منه حسن الادب والسمت يتعلمون منه حسن الادب وهذا كان ظاهرا عند الائمه كالامام مالك والشافعي واحمد في مجالسهم وكيف كانوا مع طلابهم وكيف كانت هذه المجالس فيها من الوقار والسكينه والخشيه ة وذو اثر عن الحسن رضي عن الله عنه رحمه يرى العلم سمعه الله قال كان طالب العلم يرى ذلك في وغير ب بثرة عن الحسن البصري رحمه الله قال كان طالب وبصره ص ر رحمه يرى ه وتخشعه الله سمعه وتخشعه و عن العلم الحسن كان قال ذلك في سمعه وبصره وغير ذلك من ا ل أ م و ر الكثيره التي تحث على ا ل أ خ ل ا ق ا ل ح م ي د ة والسمت والهدي الصالح وجاء عن ابن المبارك رحمه الله الإمام قال أ ي ه ا الطالب علم ائت ا حماد بن زيد فاستفد حلما وعلما ثم قيده بقيد هنا يوصي طلاب العلم في زمانه ان يذهبوا الى حماد بن زيد وهو من ر و ا ة الحديث ومن الكبار يذهبوا ل ي ه فقال ف ا س ت ف د حلم ا وعلم ا وقدم الحلم على العلم لان الادب في طلب العلم مع الشيخ او مع الاقران او مع الطلاب او مع الكتاب او مع غير ذلك مقدمون على العلم ل أ ن ه علم بلا أ د ب لا يجذي ولا ينفع صاحبه ولا يسمى عالما من لم يملك ا ل أ د ب فاستفد حلما وعلما ثم قيده بقيد د تقيده هذا تكتبه العلم كتاب كي لا تنسى فلا تنسى أي في كي بد ان يكون طالب العلم طاهرا في باطنه وظاهره ويخشى الله عز وجل في احواله كلها ويسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وعثر عن الامام الشافعي رضي الله عنه وان كان بعضهم شكك في هذا ولكن اثبته البعض من ان الشافعي لم ياخذ عن الامام وكيع بن الجراح لكن الظاهر أو ان ل أ أ ع م هذه الابيات للشافعي فقال شكوت إ ل ى وكيع سوء حفظي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 ولذلك كان من اهم ما يجعل لطالب العلم انه اذا اذنب الذنب واستمر عليه ولم يتب ولم يرجع وقع في الاثام ا ل ك ب ي ر ة ونسي العلم فعلى طالب العلم على ط ان ل العلم ب أ يتحلى ب ا ل أ خ ل ا ق و ب ا ل م ر ا ق ب ة لله تبارك وتعالى و ا ل م ت ا ب ع ة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعلم ا ل أ د ب ا ل أ د ب يكون مع الشيخ ومع ا ل أ ق ر ا ن ومع نفسك ومع, كتابك ومع كل ت ا ب ك ك ومع أ ح د طالب العلم لا بد أ ن يوصف بالسمت الصالح والهدي الصالح هكذا كان ا ل ا ئ م ة الكبار من قبلنا رحمهم الله تبارك وتعالى و أ ي ض ا ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم تعلموا الادب وتعلموا العلم ففازوا ونجوا فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وطالب العلم كي يصل الى مرتبة العلماء لابد أ ن يحقق ما أ م ر الله به وما أ م ر به النبي صلى الله عليه وسلم ويسير على ما كان عليه العلماء من قبل في العلم و ا ل أ د ب وهذا الموضوع يطول جدا وهناك م ر و ع من هذا الفصل ومباحث ك ث ي ر ة تفرعت منه ولو تطرق الكلام أو لو تطرقنا الكلام لو او ت ط ر ق في الكلام حول هذا الامر لوسع الامر ولو تحدثنا عن كل ادب مستقل لطال المقام الادب مع الشيخ الادب مع مع الطلاب الادب مع الاقران الادب مع كتابك الادب مع نفسك الادب في المسجد فطالب العلم يتحلى بالخلق الحميده والصفات ا ل س ل ي م ة حتى يصل الى مراده والى مرضاه الله عز وجل ولنا في رسول الله في أ س و ة ح س ن ة الذي كان خلقه ا ل ق ر آ ن وكان يحسن لكل أ ح د وكان لا يغضب لنفسه أ ب د ا و إ ن م ا كان يغضب لله وكان يعامل الصغير كالكبير والخادم كالحر فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ن س أ ل الله لنا ولكم التوفيق والفلاح أ ن يجعلنا من ا ل م ت أ س ي ن بالنبي صلى الله عليه وسلم المتبعين ا له ا ل م ق ت ف ي ن ل أ ث ر ه صلوات الله وسلامه عليه و أ ن يجعلنا من الذين يتحلون بالخلق ا ل ح م ي د ة والصفات ا ل ر ش ي د ة السليمه ة الحمد ل ل رب العالمين بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين وشكر العالمين الله والحمد العالمين الله لله لكم فيكم ه ذ ا الوقت ا ل م ب ا ر ك وأسأل اله ل ل ن الا و ك م ل ت و و ف ي ق انت ل ل والقبول ف ا ح إ ه ع ا ل ولي ذلك والقادر علي ى س ب ح ا ن ك اللهم واتوب ب ح م د أشهد ك أن ل إله إلا أ ن أستغفرك أ ت و إ ل ي ك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله عليكم